بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم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 اونائك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبر كان لم يسمعها كان في اذنيه وقران فبشرهم بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَمْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاهَاً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لكمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن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 وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ إِلَيَّ, إلي مَضْعُوَكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْتَكُمْ إثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة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 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَهُ وَمِنَ الْنَّاسِ مِنْ جَادِلٍ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعٌ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا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 ولو انما في الاضم من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله ان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 اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق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 Mada teksib gida, ve ma tederi nefsu, bi ay ırımda tomut, ve ma tederi